فَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوهُ لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَكُلُّ سَمِّهُمْ أَن تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ في الأرض أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَن تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من